وليمحي الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبت ما تدخل الجنة ولم ما يعلم الله الذين جادوا منكم ولم ما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين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 وما يرد ثواب الدنيا نعطيه منها وما يرد ثواب الآخرة نعطيه منها وسنجز الشاكرين وكئيب من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما ضعفوا وما استكأنوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا قالوا ربنا غفر لنا ذنوبنا ربنا غفر لنا ذنوبنا فيه أمرنا وثبت قدامنا وثبت قدامنا وصرنا على القوم الكافرين فأعاتهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين.